ما حكم استعمال البخور والعطور للصائم؟ هذا السؤال يكثر كثيرا في كل سنة ونقاعد قاعدة عامة هي كل ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له النبي صلى الله عليه وسلم حكما فلا يجوز لنا أن نشرع له حكما فأنا أقول الآن هل كانت العطورات الطيب ونحوه موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا نعم كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب هل كان البخور موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم وقد كان هناك أحد الصحابه يسمى نعيم المجمر المجمر يعني كان يجمر المسجد يعني يبخر المسجد إذن الطيب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم البخور موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم لا تستخدم الطيب والبخور لم نجد حديثا في ذلك ولذلك استخدام الطيب واستخدام البخور ليس فيه شيء أبدا للصال، ومن يقول بأن فيه شيء نقول هات الدليل. هات الدليل لكن بعض الناس يأخذ البخور ويضعه مثلا تحت الغطرة ويتعمد استنشاقه بحيث يدخل الجرم جرم الدخان إلى الجوف يبلع الجرم هنا يفطر مثل صلى الله العافية مثل من هو مبتل بالدخان الزجاجر هذه فهذا يفطر لا شك لأن الجرم يدخل إلى الجوف فهذا هذا الوحيد اللي يفطر وليس يفطر لأنه بخور أو طيب يفطر لأنه دخل جرم إلى إلى الجوف فلا بأس للصائم أن يستخدم الطيب وال والعطورات بجميع أنواعه والبخور كما قلنا دون استنشاق لهذا الجرم وليس في شيء وقد كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام